أَمْ يَقُولُونَ اسْتَرَا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُسْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بجنة من ربه ويتألُه شاهد منه ومن قبله كتاب مسايا ما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَّ أَرْنَ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 يَقُولُ الْأَشْهَادُهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظالمين الذين يصدون عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا لَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كافرون.